عليهم غير ل موسوعه ا ل ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم ا ب ح ر فأتوا ى ق يعكفون ع ل ى أ ص ن ا م ي ه قالوا يا موسى ج ع ل ن ا إ ل ى ه ا كما لهم آ ل ه ه قال إ ن ك م قوم تجهلون إن هؤلاء و م و ف ض ل س و ع ل ى النابلسي ع ا ل م ي وإذ ك م من آل فرعون ي و للعلوم الاسلاميه ء ك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 و أ ص ل موسوعه ل ا تتبع النابلسي م ف س د ي ن و ك للعلوم م ه ربه ق ا رب الاسلاميه لن تراني ولا فإن استقر م ك ا ن ه و س و ف ت ر ا ن ي ف ل م ا تجلى ب ل س ي ل ل ع ل ه د ك ا ل ا س ل ا م ي ا شركه ا ل ن ا ى شركه دعويه غير ا ل ربحيه ذات مضمون ع ا و ت ف ص ي ل ا لكل ش ي ء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 و إ ن يروا كل آ ي ه لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا إ ي و سبيلا وإن يروا سبيل الله يتخذه سبيلا يتخذه ذلك بأنهم ك و ولم يروا انهم لا يكلمهم ولا يهديهم سلينا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد اضلوا قالوا, قالوا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 رب اغفر لي ولأخي قال رب اغفر لي و ل س و ع ه النابلسي في ل ي ن ا ل ع ل و ا ا ل ج ل س ي ل ا م غضب من ر ي ه م ا موسوعه ل النابلسي ي ل ل ع د ه ا و آ م ن و الاسلاميه ن ب ع ا لغفور ولما سكت عن موسى الغضب اخذ ا ل أ ل و ا ح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم, للذين هم لربهم يرهبون اختار موسى قومه سبعين رجلا ل م ي ق ا ت ل ا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ا ي ا ك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 وتهدي موسوعه ن ا ل ي ن ا ف ل س ي ل ل ع ا و ر ح م ن الاسلاميه وأنت خير ا غ ف ر ي ن و ك ت موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ي س ل ا م ي ه فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون